benim <gülüyor> We oh, are no. Abashil Allah'a emanet إن في <تصفيق> أليس في جهنم مفوا للكافرين فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ وأفضل خوفة <تصفيق> الله بكل في <تصفيق> قضاء If I بل هي بت نفس وتابعوا أحسن ما I'm oh. beautiful. Oh. <laughs>